يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إِنَّ بطش ربك لشديد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 بل هو قران مجيد بل هو قران مجيد في لوح محفوظ